فَنَسِيمَهُ عَلَى الْخُرْصُومِ إِنْ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ 119. فأصبحت كالصريم 110. فتنادوا مصبحين 111. أن اردوا على حرثكم إن كنتم صالمين 112. فانطلقوا وهم يتخافتون 113. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَوَدَوْا عَلَى حَرْضٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قالوا سبحانه ربنا انك كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاون قالوا يا ويلنا اننا كنا طاغين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 ان للمتقين عند ربهم جنات نعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون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 يَمَّا يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ